من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير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 الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا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 نجوا ما يصول من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ابناء من ذلك ولا اكثر ولا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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالدر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أَشْفَقْتُمْ مَن تَقَدِّمُونَ بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاهِرَ فَإِذًا تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 تُغنِي عَنْهُمْ أموالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ أَصحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدونَ يَومَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حب الشيطان هم الخاسبون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا وارسلي إن الله قوي عزيز لا تجب قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم تتب في قلوبهم الْإِيمَانَ وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك الله ألا إن حزب الله هم.